تخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأفقو لهم أجر كبير.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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيب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 قيلوا ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لم نكن معكم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 خذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاك وبأس المصير ألم يأن ل الذين آمنوا أن تقصّع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل، فقال عليهم الأمد فقصّت قلوبهم.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 من المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون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 يا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أحجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم ما يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وردود وما الحياة الدنيا إلا متع الغضب سابقون.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 سُنَّدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن أُنصِرَ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ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 برسلنا وقفينا في عيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية بتدعو جما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يابتغاء اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء